يُرسل السَّمَاءَ عليكم مِدراراً وَيُمْدِدُكُم بِأموالٍ وبنينَ ويجعل لكم جَنَّاتٍ ويجعل لكم أنهاراً مَا لَكُم لَا تَرْجُونَ للهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُم أَقواراً